إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مَن